أبو الله من ألوك الناس عن الساعة وَمَا يدريك لعزل الساعة ستكون خذيرا خالدين فيها أبا لا يوم تقلب وجوههم سنا يقولون يا Altyazı <sled> I'll talk to you Bum, <tongue> Yeah. the number of يا أيها الذين آمنوا استقوا ومن يتعد الله ورسوله فقد ساد فوزاً يا İstanbul وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا والجبال سأذى إلا أَتَيْنَا أَن نَخْنُ مِنَّا وَاسْتَغْفَرْنَا من